قَوْلُهُ إِلَّا نَسْيَ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ الله وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ هَٰذَا يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واخذوهم واحسروهم واقعدوا لهم كل مرصد فَإِنْ تَعْبُدُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَقَدْ أَحْسَنُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مأمنة ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا الذين المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلاه ولا ذنب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 أولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن كثوا أيمانهم ذِئَابُهُمْ وَقَعْنَا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَمَّا الْكُفْر إِنَّهُمْ لَا إِيمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ الْقَوْمَ نَكُثُوا اِخْرَاجَ الرَّسُولُ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرَكُم عَلَيْهِمْ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 اولائك حبطت اعمالهم وفي النارهم خالدون انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر وقام الصلاه واتى الزكاه ولم فَعَتَاؤُ لَائِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَإِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Kəmmən əməna billahi vəl-yəumil-axir vəcəhədə fi səbili llahi la yastəvun inda llah. Vallahu la yəhdi l-qawməz-zallimin. Alləzina əmənu vəhəcəru vəcəhədu fi səbili llahi bi الَّذِينَ أَحْسَنُوا هُذِهِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ يُبَشِّرُهُم رَّبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَجَنَّاتٍ تَجْرِي مِن Yəyəyələzində əmənələ, ləsətəxədəbəkəm və İqqanəkəm, auliyəə əlin istəhəbbəl kufrələl əliməməm, və mən yətəəbələ həmin kəməkəm, fəəuləkə həm və alimun. Qul ən kən əbəəkəm vəqəm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 أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَضَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبتتم وليتم مجبرين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 الرحيم <سؤال> يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيله فستيرنيكم الله من فضله ان إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ قَاتِلُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ مِنَ الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صامرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصار المسيح ابن الله ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّ لَا يُفْلَحُونَ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ يَسْحَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ ننفعوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليوهره على الدين كُلِّهِ ولو كره المشركون يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله.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 لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب يَوْمَ يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم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 انما النسيء زياده في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عده الله ليواطئوا عده ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زوين لهم سوء اعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم Fərdiyitum bilhiyyətə dədəniyə minəl-ākirə fəmə məsəl həyətə dədəniyətə dədəniyə fəndə qaliyyətə xoş gələtl illa tənfiru yurəzibə kiməm əzəbəm əliyma vədəl qawma gəyirəkum vələ tədəruhə والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانية نين إذ في الغاريذ يقول لصاحبه إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترواها وجعل كلمة الذين كفروا السفنى وكلمة الله هي العليا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِنْ ثَرَ خَفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ لَ كَ رَضًا قَريبَ وَسَفَرًا قاصِيدَسَبَكَ وَلَكِم بَعْودَ صلَهِ مشق وَسَ يَحرنفون بِالَّهِ لَ وستَطَعناَا لَ فَجنَا معَثُم يهْنكونَ أَ قُسَهُ وَلههُ يلَمُ إهُ صلى الله عن كلمه اذن لهم حسايا فبين لك الذين صدقوا ويعلم الكاذبين لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم التقين انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر واتابعت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو اراد الخروج لاعدوا له عده ولكن كرم الله عاتهم ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو فرجوا فيكم ما زادوكم إلا قبالا ولأوضعوا خلالكم يبعونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم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 آلاف الفتنه سقطوا وان جهلنا ما محيطه بالكافين ان تصبك حسنه تنسوهم وان تصبك مصيبه يقولوا قد اخذنا امرنا من قابل قُلْ إِن يُصِبْ بَلَاءٌ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَنَحن نَ بِكُمْ أَ يُصبَكُم اللهَّهُ بعَذابٍِ مِن عدِهِ أَو بِأَدينَا فَتَرََّّصُ إِ مَعَكُم متَرَِّ صُون قُلْ أَم فِقُطَووعًا أَوكَرهَ الَّتَقََّّلَ مِنكُمْ İnnəkum küntum qawman fəsikin وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَعَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالًا وَلَا يُنْفَرُونَ يَقُولُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَذْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ وَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَنْ جَأَنَ أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدْخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يجمحون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 وَفِي الْرِقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبِنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَهُ وَأُذُنُ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ الله لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن لَكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ يَا حَزَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تسفهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إن عفعا طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعرض في وَيَقَ بِبونَ أيدَهُم نَسُُ اللهَّ بَلَسَهُم إَِّمُنَافِ قِينَهُمفَاسِقُون وَعدَ اللهَّمُنَافِ قِينَ وَمُنَ بِ قاتِ وَلْكُمْ فَرَنَا رَجَهَّ فِيهَا هي عأَصُهُم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 فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخدتم كالذي خاضوا أولئك حبقت أعمالهم في الدنيا والآخرة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 اسس امرسهم بالبين فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون كَ وَوقم نَ الصقَلَة وَيتَُ الزَّك وَيطونَ اللهه وَرصُلَ أُلئِكَ سَرَرحَمُ ال إِ اللهَّ زيز فَكم وَعددَ اللهَّ المُؤّنينَ وَالمُمِاتِ جََّ تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عز ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهل فَارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَغْلِبَ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُم بِالْمُؤْمِنِينَ هُمْ مُعْرِضُونَ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنْ فَضْلٍ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُنْ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ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 اللَّهُ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُتَطَوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ مَدَّهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخَّرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِن كَـ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ سبعين مرة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 فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَسْفِرُونَ فِي الْحَرِّ قُلْنَا عُجَهُنَّ مَا أَشَدَّ قَوْمٌ فَلْيُبْحِثُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذِنْكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِي أبدا وَلَنْ تُقَاتِلُوهُ مَعِي عَدُوًّا إِنْ كُنْتُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَهْوَلَ مَرَّةٍ فَقْعُدُوا مَعَ الْخَائِنِينَ وَلَا تُصَلُّوا عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَا فَاغَدُوا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِ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 وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذن فأولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين يرادوا بأي يكونوا مع الفوارف وطبع على قنوبهم فهم لا يفقهون لا خير رسول والذين امنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم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 إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنيا رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يَا سَنُونُ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَسْتَعْذِرُوا لَنُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَ اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ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 تَجْسِئُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَةً عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَئِنَّ قُرْبَةً لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار قالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم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 وَآخَرُنَا تَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَقُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ وَمِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُقَاهِرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ كَفَّتْهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَلَمْ اللَّهُ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَن عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ والمؤمنين.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 والذين يحتقرون مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن ان ارجنا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على السقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أَفَمَن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفاجر في فَمَنِ اسْتَسْبَ بِهِ يَا لَهُ عَلَى تَقْوَى مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّنِ أم اسْتَسْبَ بِهِ يَا لَهُ عَلَى شَفَجُرِكِ نَهَارٍ فَنَارُ رَبِّهِ فِي نَارِ جهنم والله لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ لا يزال انت في قلوبهم الا انت تقطع قلوبهم والله عليم حكيم ان الله اشكر من المؤمنين انفسهم يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فاستbişirوا ببيعكم الذي باعتم به وذلك هو الفوز العظيم السائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والمعروف والحافظون لحدود الله وبشر مَا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفرون المشركين ولو كانوا أني قربا ولو كانوا بَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مُؤَجَّلَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدٌ لِّلَّهِ فَبَرَّأَ مِنْهُ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 Yuhy, وyumy, وما ləkum min dün illəhə min vəliy, vəla nəqiyy, ləqəd təbə alləhə alə nəbiyə الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم ثاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم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 ولا يرضون بانفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصه في سبيل الله ولا يقالون موطئ ايغض الغفار ولا ينانون من عدو نيلًا إلا كتِ بَلَهُ بِهِ عملَل صَالِ إِ بوهَ لَا يُب أَجَمُحْسنين وَلَا يُم فن قُونَلَ فَنْقَكَ صَ وَتْ وَل كَبِتَ وَلَا يَطُطَعون وَادًا لِيَجَنِّيَ يَهُمُّ اللهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْثُرُوا كَانَ فَلَوْلَا نَظَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رجعوا لَهُمْ يَحْذَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غلوة.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 وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ يُسْكَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ من أَحَدٍ ثُمَّ صَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ لَا فَانٍ إِن كُنْتَ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عليه توكلت وهو رب العرش العظيم